119. وكانوا بشركائهم كافرين 110. السَّاعَةُ تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 111. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 112. وأما الذين كفروا وكذبوا 112. فأولئك في العذاب محضرون 113. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 114. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 115. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها 124. وكذلك تخرجون وَمِنْ 125. ومن خَلَقَكُم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 126. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم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 124. ثم إذا دعاكم دعوة من إِذَا إذا أنتم تخرجون 125. وله من في السماوات والأرض كل له قالتون 126. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 124. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 125. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله 114. وما لهم من ناصرين 115. فأقم وجهك للدين اللَّهِ 116. فطرة الله التي فطر الناس عليها 117. لا تبديل لخلق الله 118. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا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 112. فآت ذا القربى حقه والمسكين ذَلِكَ السبيل 113. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 114. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خَلَقَكُمْ ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء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 لِيُنجِزَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مَاءً مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرًا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء 114. فيبسطه في السماء كيف يشاء 115. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله 116. فإذا أصاب به من يشاء من عباده 117. إذا هم يستبشرون 118. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دِبِرِينَ وَمَا أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ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 كَذَلِكَ كَُواُفَكُون وَقَالَ الذي نَوتُ الْ الععِلْمَ والالإِيمَانَ لَ قَدْلَ بِسْتُم فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَ يَوْمِ الْ البَعْث فَهذا يَْمُ الْ البَعْثِ وَلََِّكُمْ كُنتُمْ لا تعلمون. 114. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتمون 115. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.